لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م ومنهم من ي س ت م ع إ ل ي ك و ج ع ل ن ا ع ل ى ق ل و ب ه م أكنة أن ي ه Thank you. ي ق <تصفيق> و ل و ن 「なんでこんなことがあったの Thank you. お前。I can